اننا ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال قالوا للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال اليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تسبيح تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وفي بضياع حدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر هذا الحديث رواه الامام مسلم هذا الحديث كنا قد بدان الكلام حوله في دروس مسابقة وهو يبين فضل ذكر الله جل وعلا وأن الذكر يعد من أكثر القرب ثوابا وأجراء ذلك لأن الإنسان بتناوله التسبيح والتهليل والتحميد. وذكر الله سبحانه وتعالى إنما يظهر العبادة لله جل وعلا لأن العبادة ولأن الذكر على نوعين ذكر تسبيح وتنزيه وذكر طلب ولا شك إننا التسبيح والتنزيه والتهليل والتحميد ثوابه اعظم من غيره من ضروب العباده لان فيه اظهار لمكانه الرب جل وعلا وفيه اظهار لخضوع العبد وذلته لربه سبحانه ومن هنا كان هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكره وبيان منزلته سبحانه وتعالى أفضل من غيره من أنواع الذكر ولذلك يقوم مقام الصدقه ويقوم مقام الحسن فإن الإنسان عندما يت... يعطي الصدقة وعندما يتصدق إنما يوصل الخير إلى الآخرين ويعطي الفضل إلى الآخرين وأما بذكره الله سبحانه وتعالى والثناء عليه إنما يحقق الغرض الاول الذي من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى ألا وهو العبادة وحيث إنه يشتغل بالعبادة وحيث إنه يظهر ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله لذلك يثيبه الله سبحانه وتعالى الثواب الاوفى وهذا الحديث جاء وورد لسبب ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في الخير وكانوا يتسابقون إلى كل عبادة تعود على العبد بالخير والفضل ولذلك الأغنياء كانوا يسخرون أموالهم لطاعة الله جل وعلا فهم لا ينسون نصيبهم من الدنيا لكنهم يحسنون كما أحسن الله إليهم وكان الفقراء يغبطون الاغنياء على هذه الخصلة التي تميزوا بها ولم يجدوا لها ما يساويها فسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم شيئا ينافسون فيه الاغنياء ويبلغون به المنزلة التي بلغها الاغنياء فوجههم صلى الله عليه وسلم الى صدقة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لان فيها تزكية للنفس وفيها تعليم وفيها اظهار منزلة العبد من ربه ولذلك لما علمهم هذه الصدقة وأنها يفيد صعبها منها بالثواب العظيم الذي يكتبه الله تعالى لمن يذكره فمن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكره في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ خير من ملأ ولهذا لما علمهم هذا الذكر سمع به الأغنياء وعملوا به كما عمل الفقراء فجاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون ان هذا الامر لم يقتصر عليهم وان اخوانهم الاغنياء شاركوهم في ذلك فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان سبل وطرق الخير كثيره وان الله سبحانه وتعالى كما وزع وقدر الأمور في الدنيا والناس يتفاوتون فيها من غنى وفقر ومن صحة ومرض ومن أمور أخرى علم وجهل قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا بين لهم أن هذا من الأمور التي ليس للعبد فيها دخل، وعليه أن يبذل الجهد فيما يستطيعه، وأما ما لا يستطيعه، فإن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأشياء، وهو العالم بما يصلح شأن العباد. لذلك تكلم الإمام ابن تكلم الامام ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة وقسم الاعمال لا قسمين الى امور الذكر لا قسمين ذكر يتعلق بالعبادة وذكر يتعلق بالتسبيح ثم تكلم على مسألة اخرى وهي ان الانسان هل يحق يحصل على الثواب بمجرد يعني ما يفعل أو أنه يفتقر إلى نية وبين أن الأمر في ظاهره يفتقر إلى نية لأن الأعمال قد يؤديها الإنسان إذا لم يرد يرد بها وجه الله لا تكون عبادة ربما كانت عادته. فإذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وقصد بها عبادة الله سبحانه وتعالى صارت عبادة يثاب عليها وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل بمثل الشهوة فالعبد يأتي شهوته و يعاشر أهله فإن نوى بذلك العفاف ونوى بذلك تحقيق الأسباب التي من أجلها يحصل على الولد الذي هو امتداد لحياته فإنه يثاب على ذلك الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن ما يقومون به من أعمال وإن كان ظاهرها أنها من العادات كالطعام والشراب وقضاء الأوطار ونحو ذلك فإنها إذا عزم أو نوى بها العبد طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك كما أن من يفعل المعاصي يأذم بفعلها فكذلك من يفعل الطاعات يثاب على فعلها وكنا قد وقفنا في درس الماضي عند الكلام على مسألة هل يؤجر العبد على معاشرة اهله اذا نوى بذلك الولد يعني كأنه ينوي يريد حاجة من حوائج الدنيا او ان الثواب لا يكون الا اذا قصد به التعبد هذه المسألة اثارها الامام ابن رجب رحمه الله وانتهى فيها إلى أن الإنسان يثاب حتى على هذا الغرض لأن هذا من الأمور التي دعا اليها الشرع قال وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه يعني الأب عند موتي، فإن مات الولد يحتسب الأب ثوابه عند الله، وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته، وإنما يعني عملها على أنها عاده من العادات، ومتعة من المتع، ولذة من اللذات، قال فهذا التنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث والظاهر انه يدخل في هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق مسألة الوطر وقضاء الشهوة ورتب على ذلك انه ما دام في الحلال فانه يساب عليه حتى وان لم ينوي به العبادة والطاعة قال وقد صح الحديث لأن نفقة الرجل على أهله صدقه فيكون هذا يعني المعاشرة من هذا الباب قال ففي الصحيحين عن أبي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقه قال وفي رواية لمسلم وهو يحتسبها فهذه الرواية ان قيدنا بها الاطلاق فلا تكون صدقة الا اذا, إيه؟ إلا إذا احتسبها يعني الا اذا اعتبرها نوعا من انواع الطاعة والعبادة لكنها ما دامت عادة وشهوة فلا يكون فيها اجر الا ان الرواية او الحديث الذي بين ايدينا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم فيه وظاهره أن الإنسان يثاب على شهوته ما دام قد وضعها فيه في الحلال قال وفي لفظ للبخاري إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقا قال فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في في امرأتك فدل ذلك على أن العادات إذا احتسبها الإنسان وأراد بها وجه الله صارت عادت سارت عبادته، وأما إذا فعلها دون قصد فهل يثاب عليها أو لا ظاهر هذه الاحاديث أنه لا يثاب عليها لأن هذه القيود تخرج المفهوم قال وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال افضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله فقيد معظم هذه الدنانير بانا في سبيل الله قال ابو قلابة رحمه الله عند روايه هذا الحديث بدا بالعيال واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم يعفهم الله به ويغنيهم الله به فكان الانفاق على الاولاد من الامور الواجبه وأنه يفعلها امتثالا لأمر الله لذلك كانت عبادة من العبادات قال وفيه أيضا يعني وفي صحيح مسلم عن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال إن نفقتك على عيالك صدقه وانما تاكل امراتك من مالك صدقه قال وهذا قد ورد مقيدا في الروايه الاخرى بابتغاء وجه الله اي فتحمل الروايات المطلقه على الروايات الايه قال وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ورانا في رقبة يعني في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك وربما يقول يعني السبب في أن أفضل هذه الدنانير ما أنفقته على أهلك لأن الإنفاق على الأهل واجب وأما الإنفاق في الوجوه الأخرى فهو مندوب إليه ولا شك أن الواجب يفضل المندوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه سبحانه وتعالى انه قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فهذا الحديث يدل على ان اداء الفرائض أوجب من اداء المندوبات اداء الفرائض اوجب من اداء المندوبات ولذلك قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه قال وخرج الامام احمد وابن حبان في صحيحه للحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصدقوا فقال رجل عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدي. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصره. فهذه الحديث أو في هذا الحديث بين أن الانفاق في الأمور الواجبة مقدم على الانفاق فيما. هو مندوب إليه قال وخرج الإمام احمد يعني في مسندي من حديث المقدام بن معدي كريب عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما أطعمت, زوجك فهو لك صدق وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وفي هذا المعنى احاديث كثيرة يطول ذكرها يعني كلها تبين ان الانفاق الواجب يعد من الصدقات ومعنى صدقة يعني انه يثاب على هذا الفعل يثيبه الله تعالى عليه فيخرج عن دائرة العادات الى دائرة العبادات على وفي الصحيحين يعني صحيحي البخاري ومسلم عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او دابة الا كان له صدقه يعني يثاب عليها وقد يفعل الانسان هذا الفعل اساسا على انه تجارة وعلى انه حرفة يتكسب منها لكن لما روعي فيها تعد الخير الى الاخرين وتيسير الأمور والاحتياجات للآخرين ومصلحة الآخرين أثيب العبد على ذلك أثيب العبد على هذا ولذلك ينبغي للإنسان عندما يقوم بالأعمال حتى وإن كانت هذه أعمال عادية ما دام فيها نفع للاخرين أن ينوي بها ثواب الله وأن ينوي بها ما عند الله وأن ينوي بها الاجر والمثوبة فإن الله تعالى يسيبه يقول القائل لكن قد يتكسب العبد من فعله فمثلا الموظف الذي يؤدي وظيفته هو يأخذ أجراً على وظيفتي نقول نهو. نعم الأجر الذي تأخذه هو زيادة وفضل من الله تعالى إذا قصدت بهذا ثواب الله إذا قصدت بهذا ثواب الله وهكذا الصانع يصنع صنعته هو ربما يأخذ الأجر عليها لكن هذا الأجر وفضل وزيادة من الله تعالى ما دام أراد بها التوسعة على المسلمين وما دام أراد بها رفع الحرج عن المسلمين وما دام أراد بها إيصال الخير للآخرين فإنه يثاب على ذلك قال وفي المسند بإسناد ضعيف عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من بنا بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرسا غراسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له اجرا جاريا من تفع به أحد من خلق الرحمن لأن فيه نفعا متعديا من الآخرين قال وذكر البخاري في تاريخه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا من حضر ماء لم تشرب منه كبد حرة ومعنى حرة يعني رطبة حية من جن ولا انس ولا سبع ولا طائر الا اجره الله يوم القيامه لانه قدم عملا افاد منه الناس قال وظاهر هذه الاحاديث كلها يدل على ان هذه الاشياء تكون صدقه يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما ما ذكرنا حديث انس نحن وقرأنا حديث جابر أيضا قال وظاهر هذه الحديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يذهب عليها الزارع والغارف ونحوهما من غير قصد ولا نية هكذا يقول هذا الظاهر لكن عرفنا كما مر أن هذا الظاهر غير مقصود لأن هذا الظاهر مقيد بالاحتساب وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر قال يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية فإن المباطع لأهله كالزارع في الأرض الذي يحرز الأرض ويبذر فيها قال وقد ذهب الى هذا طائفة من العلماء ومال اليه ابو محمد ابن قتيبة هذا صاحب كتاب المعارف وغيرها مال اليه في الاكل والشرب والجماع يعني ان الانسان اذا فعل المباع يثاب عليه وان لم ينوي به نية للطاعة قال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقبة يرفعها إلى فيه لكن في أول الدرس كان الشيخ جزاه الله خيرا ورحمه الله قد بين أن هذه المطلقات يعني مقيدة بإرادة وجه الله سبحانه وتعالى قال إن المؤمن ليؤجروا في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف ولعله رواه بالمعنى لكن اللفظ يقول غير معروف في كتب الأحاديث إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في في امرأتك أو إلى في امرأتك وهذا هو اللفظ الذي يعني أشار المؤلف رحمه الله إلى ضرورة وجود نية الثواب. قال وهو مقيد بإخلاص النية لله. فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم. جسَّل سؤال يقول. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه زاد المستقنع. إن الطفل الذي لا يميز النية. لا بد أن يكون له طواف مستقل يعني لا يصح أن يحمله الوالد ويطوف به وإلا فالطواف لأحدهما وأنا معي طفلاني وأريد العمرة فماذا أفعل ويشق علي ان أطوف ثلاث مرات أولا ينبغي أن نتثبت مما قاله الشيخ رحمة الله عليه يعني فيما نقل الناقل والشيخ ليس له كتاب اسمه زاد المستقنع وإنما له حاشية على هذا الكتاب كتاب الأصل زاد المستقنع لغير الشيخ والذي يعرف أنه الطفل غير المميز اذا حج به وليه فانه لا يطلب من الولي ان يفعل الفعل مرتين بل انه بفعله وهو يحمل ولده يكسب الثواب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة يريد أداء الحج مر بالروحاء فلقي جمعا من المسلمين فلما راهم ورعوه تساءل بعضهم بعضا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم فقالوا نحن المسلمون ثم سألوه صلى الله عليه وسلم ومن أنت فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة طفلا في محفة قد وضعته في محفة مهد تحمله تضعه على كتفها تنطلق به فقالت يا رسول الله ألي هذا حج فقال لها عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر ولم يقل لها إذا تفطي طوفي طوافين وسعي سعيين ومعلوم أن من حمل شخصا وطاف به فإن الثواب للحامل وللمحمول قد يقول قائل إن هذا المحمول له نيته لكن نقول لما كان الصغير لا يميز النية ولا يعرف النية ها فإن وليه ينوي عنه ويرمي عنه ويطوف به ويسعى به والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما فرق بين الأحوال والأحكام وقال إنه يطوف مرة عن نفسه ومرة عن طفله وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ولذلك أنا يعني أظن أن السائل عندما نقل من الكتاب يعني أنه إما أنه لم ينقل النقل الدقيق أو أنه نقل قولا قد يكون ذكر على أنه مرجوع فليتأكد الناقل مما نقل الله أعلم نرجع إلى موضوعنا وهو أنه لا بد من النية في مسألة فعل العادات لتتحول إلى عبادات قال ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل يعني مما يدل على أن النية مطلوبة قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ثم قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فرتب حصول الأجر وثوابه على, إيه؟ على النية قال فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا معنية الإخلاص وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة يعني فعله على أنه من العادات وقد قال أبو سليمان الداراني من عمل, عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان يعني أبو سليمان الداراني كأنه يقول إن الإنسان ما دام قد دخل في الإسلام ووحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذه النية العامة تكفي في تحويل أعماله من عادة إلى إلى عبادة لأنه عندما يفعلها وهو مختار للإسلام كأنه يفعلها مختارا أن تكون لله جل وعلا يثاب عليها يعني فنية العام ما تكفيه كأن هذا ما أراده رحمه الله قال وظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية لأنه بدخوله في الإسلام مختارا لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية يعني بالنية العامة والله أعلم يقول وقوله يعني في الحديث أرأيت لو وضعها في الحرام؟ اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر يقول هذا القياس يسميه الاصوليون قياس العكس هذا يسمى عند الاصوليين قياس العكس يعني الاصل انه يقيس الحرام على الحلال لا انه يقيس الحرام على الايه على الحلال ومنه قول ابن سعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت انا اخرى قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فكأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا قلت مقالة يعني على خلافي لكن هذا الذي قاله ابن مسعود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن القرآن جاء به في قوله جل وعلا إن الله لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا ما يتعلق بالصدقات المالية قال والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وكذلك المشي الى المساجد صدقه قال ولم يذكر في شيء من الاحاديث الصلاه والصيام والحج والجهاد انه صدقه لماذا لان هذه يعني اوامر وواجبات وانها لا يتعدى يعني نفعها إلى الآخرين قال وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية اللي هي الذكر وقد مر في حديث سابق أن سبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض وأن لا إله إلا الله تزن الكون بل ترجحه على الكون كل ذلك يدل على فضلها وثوابها قال وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية يعني الأذكار لأنه إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم وأما الفرائض فقد كانوا كلهم مشتركين فيها فلما كانت واجبة مطلوبة من العبد أن يفعلها لم تسمى صدقة لأن الصدقة ما زاد وما تقدم وما تعدى نفعه إلى غيره قال وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق ذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم يعني الجهاد في سبيل الله قالوا بلى يا رسول الله يعني اخبرنا قال ذكر الله عز وجل لان في ذكر الله عز وجل تحقيق العبودية من خلال الثناء على الله والله سبحانه وتعالى يحب الثناء ولذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى وأمر عباده أن يثنوا عليه وجعل الأذكار والثناء عليه في معظم العبادات وفي افضل اوقات العبادات فالناس في الحج شعارهم التلبية وكلها ذكر وثناء وفي الصلاة عند كل حركة من الحركات يكبر الانسان الله اكبر وفي دعاء الاستفتاح يثني على الله بما هو أهله وفي التشهد يثني على الله بما هو أهله ولذلك كان كانت من الذكر وقد مر بنا فضل الثناء وفضل الذكر بأنواعه وألفاظه وما يدخره الله تعالى للعبد قال قال ذكر الله عز وجل يقول الحديث خرجه الامام احمد يعني في المسند ورواه الامام الترمذي يعني في جامعه قال وذكره مالك يعني في كتابه الموطا موقوفا على ابي الدرداء يعني انه من قول ابي الدرداء لكن مثل هذا القول الذي يقويه ابو الدرداء لا يمكن ان يقوله ابو الدرداء اجتهادا ولذلك اهل العلم يقولون ما ينويه الصحابة رضوان الله عليهم مما ليس للرأي فيه مجال له حكم الحديث المرفوع قال وبالصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النعن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال له عدل عشر رقاب يعني كمن اعتق عشر رقاب وكتبت له مئة حسنه ومحيت عنه مئة سيئه وكان له حرزا أو وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك نعم جاءت رواية بها ورواية بدونها وزيادة الثقة مقبولة خاصة في أنها لا تتنافى بل إنها تزيد الثناء على الله وتوضح وتبين قال وفيه ما يعني في الصحيحين أيضا عن أبي أيوب يعني الأنصارية رضي الله تعالى عن, عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من قالها عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وقوله من ولد إسماعيل يعني دليل على نفاسة هذه الرقابة التي تعتق قال وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد يعني الخدرية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه بالكفار والمشركين حتى ينكسر يعني السيف ويختضب دما اي يمتلئ دما لكان الذاكرون لله افضل منه درجه والوالو العلم يذكرون ذلك يقولون لسببين السبب الاول لانه ثناء على الله وفيه وبه تتحقق العبوديه والسبب الثاني انه بعيد عن الرياء لان من جلس يذكر الله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه كان بعيدا عن الرياء بخلاف المجاهد فانه كثيرا ما يتسرب الرياء الى فعله من خلال اعجابه بنفسه ومن خلال يعني بعض التصرفات التي تقع منه قال نحوه من حديث معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والصواب وقفه على معاذ من قوله لكن كما ذكرت في اول الدرس او كما ذكرنا قبل ان هذا وان كان موقوفا لكن له حكم الرفعي لان مثل هذا ليس للراي فيه مجال قال وخرج الطبراني من حديث ابي الوازع عن ابي بردا عن ابي موسى يعني الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لو ان رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل, أفضل كان الذاكر لله أفضل يعني من الذي يقسم الدراهم قلت الصحيح عن أبي الوازي عن أبي برزة الأسلم من قوله يعني وليس هو عن أبي بردى عن أبي موسى فالرحليث فيه قلب يعني الرواية مقلوبة قال المحقق معلقا قال رواه ابو نعيم في كتاب الحليه من طريق أبي الوازع جابر بن عمرو عن أبي برزة رضي الله عنه قوله خرجه جعفر الفريابي قال وخرج ايضا يعني جعفر الفريابي من حديث انس رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كبر مئة وسبح مئة وهلل مئة كانت خيرا له من عشر رقاب يعتقها ومن سبع بدنات ينحرها قال وخرج ابن أبي الدنيا عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قيل له ان رجل اعتقا 100 نسمه او 100 نسمه فقال ان 100 نسمه من مال رجل كثير وافضل من ذلك ايمان ملزوم بالليل والنهار وان اعلا يزال لسان احدكم رطبا ذكر الله قال وعن أبي قال لا نقول الله أكبر مئة, مئة مرة لا نقول الله أكبر مئة مرة أحب إلي من أن أتصدق بمئة دينار وكذلك قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله أن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال قال وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سبح الله مئة تسبيحه فإنها تعدل مئة رقبة من ولد إسماعيل واحمد الاها وكبر الله مئة, مئة تكبيره فإنها تعدل لك مئة بدنه مقلده متقبله ومعنى مقلده يعني قد وضعت فيها القلائد والقلائد كان عباره عن شعر يضفر يربط في اعناق الهدي ليعلم انه ايه انه هدي متقبلة قال وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أم هانين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سبح الله مئة تسبيحه فإنها تعدل مئة رقبة من ولد إسماعيل واحمد الله مئة تحميدة فإنها تعدل لك مئة فرس ملجمة أو ملجمة مسرجة تحملين عليهن في سبيل الله وكبر الله مئة تكبيرا فإنا تعدل لك تعدل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة